أَّ خَلَقُن مُطُفَةَعَقتَ فَخَلَكنَعَقتَ مُضوةَ فَخَلَكُنَ المُضوَةَ عظَّام فَخَلَقَ المُضوَةَ عظَامَ فَكَسَونَ الععظَامَ لَحم سَُّ أَنْ شَأَّهُ خَلْقَ آخَب فَتَبََةَ اللهَّهُ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 فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من أجل نَخِيرٌ وَأَعْنَابٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ يُؤْتَى بِالدهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ وَإِلَقَدْ أَرْسَلْنَا لُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 إِن كَذَّبُوا بِمَا سَمِعْنَا بِهِ أَصْحَابَ الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ دِفْنَةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ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 فقُر وَبِّزِلّمٌ زَلَ مُ ذَْرَكَ وَآ تَ خَيِرُ الْمُزِلين إَِّ فِي ذَالِكَ لآياتِ وَإِن كُن النادَمُدَتَدين.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 إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون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 مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَذْكِرَ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ وَسُولُهَا كَذَّبُوا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 إِلَ فِرعَنَ وَمَلَئِهِ فَسْتَكْ ضَرُوا وَكَانوا قَوْمًا عَين فَقالَاوا أَنُؤ مِنُ لِبَ شَرَيْنِ مِثْنَا وَقَومُهُ مَالَنَا عَدُون فَكَذَّبُهُ مِنَ الْمُهكِين.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 فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمُ ذُرًى كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون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 أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرُجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الْوَازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدَعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِينَ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ نَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ إِلَّا لَجُوِّفَ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتكون قل من لهي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُرْءانَ إِنَّمَا تُرِيَ نِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَاهَنَّا أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِيدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ دَفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ وَأَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ A通ite omeani, mis다가 tehe jaelimu Aäreni, mis begun sinuloni seid vale, mislly kaik gehört kind vale grausda إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِ دَرْزٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ومن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون Telfah وجuههم النار Telfah وجuههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها قالوا ربنا ولبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال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 هَذِهِ نِعْمَ الْقَوْلُ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالُوا إِلَّا بِغِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أن مَا خَلَقُنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ فَتَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَم وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ